أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 111. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 112. قوم فرعون ألا يتقون 113. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون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 119. ففرعت منكم لما خفتكم فوهب لي, حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 117. الذي أرسل إليكم لمجنون رَبُّ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِ بَيْضَاءٌ لِلْنَاظِرِ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون وَأَخَاهُ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين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 السحرت قالوا لفرعون أين لنا لا لنا لا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم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 112. وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون 113. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 114. إن هؤلاء قليلون 121. وإنهم لنا لغائضون 122. لجميع حاذرون 123. من جنات وعيون 124. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل 119. مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 111. قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا صَاكَ الْبَحْرَ فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَعَنْ مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ في وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. عليهم نبأ إبراهيم 112. قال وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فَنَظُنُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَهَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِن تَعْبُدُونَ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 والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثه جنة النعيم 113. واغفر لأبي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم, يبعثون يوم لا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 لها لينصرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 اذ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون مِنْ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 118. الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذن قال وما علمي بما كانوا يعملون 111. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما 111. بطارد المؤمنين 112. إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين 122. ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر 113. إن أجري إلا على رب العالمين 114. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 121. وعف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا 119. فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 فاتقوا الله واطيعوا ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر فَآتِي بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَعَلَى هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 112. فساء مطر المنذرين 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الرحيم كذب أصحاب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 117. ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين 119. عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم ضغطة وهم لا يشعون 122. أفبعذابنا يستعجلون 123. أفرأيت إن متعناهم سنين 124. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما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 فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين 111. جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن فقل إني بريء مما تعملون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاو. 119. وهم يقولون ما لا يفعلون 110. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلب